فيقول ربي أهاناً كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلاً لما وتحبون المال حباً جماً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 يقول يا ليتني قدمت لحياتي في يومئذ الله يعذب عذابه أحد ولا يوفق وفاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجئي إلى ربك راضية مرضية فدخل لي في عبادي ودخل جنتي.